ومنهم قبيح ومنهم حسن علا ذا مننت وهذا خذلت وهذا اعنت <تصفيق> <ده> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وان لا اله الا الله وحده لا شريك الصالحين اما بعد فهذا كتاب الإمام المسلم رحمه الله تعالى ونحن فيه في كتاب الطهارة وعلى وجه الخصوص كتاب الحيط الباب العشرين هكذا نحن في الباب؟ الباب الثالث والعشرين أحسن فليمي المسح على كده بارك الله فيكم يا أخوة الإخوة إن شاء الله توفر الله مسحة من شرح الإمام واسم ممكن إنسان جئاتي إذا ما استضعنا في الشر فأتي بالمسكة إن شاء الله لكي تتابع الدرس قال باب الوضوء مما بست النار ومعلوم أن هذه التكويبات ليست في صناع المسلم رحمه الله إنما هي من صنعين ضرباً أهل العلم كلمة من دواوين وغيرهم باب الوضوء مما بست النار أي داب مضيوب الوضوء لما نسته الله يعني من أكل أو شربا شيئا نسته الله فيتوفى يدخل ذلك أو يسمى لذلك لحوم الإبل لحوم الغلم أي شيء وقد كان أبو غير يحدث عبد الله بن عباس لمعنى هذه الحديث فكان عبد الله بن عباس يقول نغشق أحدنا أن يطلط من الحديث فقال بائد الأخي لا تضرب منك عدد في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال يعني إذا سمعت الحديث امتذي الله عمد بسك قدمه على رضبتك إذن باء رضوه مما مست النار قال وعدتنا عبد الملك في شعي عبد, عبد الملك هذا يقوى حبيل لي وهو أبو عبد الله أحد اتفاة أثبات مات سمت من أربعين ابن شعيب ابن والشعيب ابن الله قال الله ولد النهضة اسمه ابو عبد المجد معنى شعيب هذا ابنه عبد المجد ابنه عبد المجد حضمه. ثقة النبيل الفطير هذا الشعيب معنى ابوه يعني ابو امام ثقة فطير النبيل. أبو المكارب يبنى ويلطّب بأبو المكارب الليل ابتسعى كانت له ضيافة للمحددين كان لهم الله خاص بلمحددين وضيافة لطلاب الحديث وكتابه ونقلت الروايات والآخار والأخبار قال ابن الليل عربنا عبد الملك فعبد الله عبد الملك <تصفيق> جميل الليل قبل ليله جميل قال حدثني ابي عن شاء الله طرحنا ذهب ابينا انا ابو عثمان ما لدي كلمه اي او عايز طيب عن ها الحديث في جد وهذه السلسله من سلسلة المسرين من يحبب اسلام المسرين سوف رجل عبد المالك ابن شعيب ابن الديد عن أبيه عن زكين عن يزين أكذا عبد الرحمن ابن حبيب أبي عبد الرحمن عن أبي الخير عن أبي الرجاء مرتد ابن عبد الديد يزيني عن أبي الخير العبد بالله بن رافع العاص. ما حافظ الاسناد عبد الملك عن صعيب عن عبد الملك عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي صير ها افضل معنا عبد الله قال حدثني عطاء بن خالد بن عقيل الايلي ابو خالد ثقة ذا سكن المدينة المشهد ومصر قال الله لكم شهاب ملك المشهاب الزهري محمد الله لعبد الله الزهري قال أخبرني عبد الملك وهذا المخزوم المدني فبن عبد الرحمن بن الحالف بن الشاق أبو بكر يا عبد الملك هذا أحب الكتائي السابق تضطيل من في العلم السابعة أبن نوري عن العلم ليست في خارجة فكلهم عبيد الله وعروه مطاسم سعيد من أبو بكر سليمان الخارج أبو بكر أبو بكر من عبد الرحمن بن الحالف بن الشاق يقول له الله يقول له انما كان ريزان خرجت زي الانصار اخبروا ان ما زيد بن ثابت اشرف الصحابه علم بالقران ام لا زيد مثل كان من جمع القران في زمن النبي عليه الصلاه والسلام وكان من كتاب واحد وكان فاطمه باقيا رسلا من فليما ومراه المبي عليه الصلاة والسلام أن نتعلم نغة يهو فتعلمها في أسبوعين أو نعم أسبوعين معنى قال سمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المنضوء مما بس في النهر يعني المنضوء نقول مما بس في النهر معنى يقول في الكم حديثاً قرأنا محمد القرأ وضح اشياء المثل لان هو قال تواف طيب اذكر قال عندك الحديث في اسماء فاضل اي اول شاعر هم ملك المشاعير ها لا ده احنا قلنا عند سيد مصري طيب اول شاعر عندنا عبد البرق المشاعير اللي عبد الملك عن سعيد عن الله عن خالص حكمان رطيب بن ابن عطيب عن ابن شهاد عن عبد الملك بن أول عن خارجه عن زيد بن ذادي عايزين واحد يحصقنا للاسناد والملك فريق عبد الملك عبد الملك بن سعيد عبد الملك بن سعيد عبد الملك عن شعي عامل لك ها قال لي شيخ ليت عنده وصف عن جابر شعي له من الصحابيه الذين ولد زي ابن ذبي و من تلميذ ذي المثال عبد الله ها ابن مرج ابن زيد ومن تلميذ خارج عندنا الملك ابن عبد الملك ابن ابي ابن الحاج ومن شيخه عبد الملك هذا لا في جهاد لا عبد الملك, الملك زبيل من تلمذته ومن تلميذ ابن شهاب ومن بن المذ عقايد اللي الليل ومن بن الليل اللي انا حبيبك ومن بن مين شعيب عم بنقول في عصمه بن بن عبد الملك ابو <يمانجواليح> الزغلول أم امام موسى محسن الحديث من عند امام موسى كده قال لك يا صلى الله عليه ثبت انس جميل يستعبد عبد الملك بن قال حساشا يبي عن جد اخبرني القائد المقالب قال قال ابن قال مش عارف اخبرني عبد الملك ان الرحمن بن الحارث نشاء قال خارجه بن اخبره ان اباب من سكن بيت القاضي سمعت رسول الله الله عليه وسلم ما قول خرجنا من <أنا> عن ذلك الواحد يسميه عن تسياع في السلاف عنك ستهم قل يا رسول الله الله حسناً يا عبد المالك بن شعير حسناً يا عبد المالك بن شعير بن البيض لا قال عن نبيه عبد المالك عن نبيه عبد المالك بن شعير أنا قلت نخالج عن ابن الشهاد المالك أن أبا رجل بن عبد الرحمن بن حارس بن الشاب قرر عن حديث عن طريق عن قبيل زيت بن حارس أنه قال قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما بست النار ربنا أخوان وعلى كل وعلى كل حال الوضوء من ممسة الله منسف وإنما يلقى معنى الوضوء من حم الإنسان سواء كانت مطبوخة ونيئة أردنا أخوه وجماعة من العلماء حملوا هذا الحديث الوضوء من ممسة الله على الوضوء اللغة الذي هو أسل اليدين والصورة أنه يحمل على الحقيقة الشرعية الموضوع هممسة المراد الموضوع الشرعي غسل أعضاء المخصوص بترتيب المخصوص بشيء المخصوص في نية تعبد والانتتال معنا وهناك طائفة تقول إنما المنسوب هو تركو الوضوء مما مسد نط وجوب الوضوء مما مسد نط وصار بهذا حديث كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم دار كل وضوء اجماعتنا معنا و الذين قالوا بان دار الوضوء والمنسوخ جمع منهم الحسن البصري منهم الزهري منهم أهل الظاهر كمنحاز وغيره لكن الجمهور على أن هذا ما للصوت وخير من عرض هذه المسألة وبعدها الإمام الحازين في كتاب الاعتبار للبيان النساء المنسوخ إما بآطاء إذن الوضم من مسجد نار كان في المجاهد الأرض قال ابن شهاد أخبرني عمر بن عوهي العزيز أن عبد الله ابن أبي قارض أخبره ووصفه أخبره بماذا؟ أنه وجد أبا هلير يتوبأ على المسجد يعني معلم؟ عبد الله ابن إبراهيم ابن قارض أخضره أنه وجد آب هريرة يتوضع على المزل أي عند المزل أو في المزل فقال إنما توضع من أثوار آقط أكلته هذا مدى الأب هريرة وقال وجوب الوضوء مما بست النهر هي أجزاء من اللبن المجمع كذلك النهر أكلته لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضعوا مما مست النار كم حديثاً قرأت حديثين حديث زيد وحديث أبي الريض سألتم قالت من شهابت برني سعيد بن خالد بن عبد بن عثمان بن عفان. المدني الذي يدماسك في قارب وأنا أحدث هذا الحديث أنه سأل عروة ابن الزبيب عن الوضوء مما مست النار فقال عروة سمعت عائشة تقول زوج النبي عليه الصلاة والسلام تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضعوا مما مست النار إذن هذا الحديث عائشة أيضاً في المن وكله بمعنى واحد وجوه الوضوء مما مست النار كذلك أن يحمل أحياناً على الاستخباب يحمل على الاستخباب وصوت معنا في هذه في هذا أن منهم من قال أراد الوضوء هو أسل الوجو ومنهم من قال هذا منسوك الأمر بالوضوء منسوك وهو راجع ويبقى معناه أكبر الوضوء من لحوم من إبري قال باب أسخي الوضوء مما مست الله قال حذفنا عبد الله بمسلم ابن طعلم قال تعلمين قال حذفنا مالك مالك ابن آلس ابو عبد الله عن زيد ابن أسلم العدو مع أعطاء ابن الزار والإبان محمد المدن مولى ميمونة وذقة خاضر صاحب مراعة وعبادة عن ابن عباس والصحابي الجريد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد كذب الشاكل ثم صلى ولم يطلق قال وحددنا زهيب الحر من شدات من حيثمة النساء ثقة في ذلك هو عن أكثر من ألف حديث قال حدد الله يعلم مسعيد والقطار أبو سعيد الأحوى عن إشاء المعروة من الزباية قال أخبرني وضع المملكة السامة والبرس المعلم ثقة عن محمد من ع idee خمس الابر المدني فقر. عن ابن عباس هه قال وحدها لي french give عن, عن عبدالله ابن عبما وعليك عب السبري ابن عباس هاه قال وحدها لي محمد ابن عن ابيه عن ابن عباس ان النبي عليه السلام اكد ah** او لحم ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس سماء هو العظام عليه الشيء من المحب لتعرقه أن يأكل نحو له العظام من المحب القريب ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس قال وحد هذا لم يصفع يا إخوة لو لحديث جاد كان أثر الأمرين لا نقول من نسّ. لولا حديث جابر لم نقل من نسل. ولكن حديث جابر في هذا الماء يجعل النفس نطمئنا إلى باب النسخه إلى القول من نسخه وإلا لو لم لنا حديث جابر فحديث جابر صحيح من صحام جماعة من العلمة ونجم الطعام فيه لكن الراجب صحاب أضامنا لأننا لا نصير إلى الناس إلا إذا تجاوزنا أمرنا عدم الجمعة عدم تعظم الجمعة أو تعظم الجمعة الشيء لا يتفادي التاريخ وعرضنا التاريخ ولم يتيستر لنا الجمعة فإذا ننتصير إلى الناس وإلا من نظر إلى عبد الله معناس هذا مع المال الأول ممكن أن يطال الموضوع على وسيل استحبال لكن لما جاءنا حديث مجادر هو صحيح ليس صحيحين ولا حديث لكن مهما ينضغط به في الحديث قال حدثنا محمد بن الصلاة والمزاج بن لابي بن جعفة ثقة قال حدثنا إبراهيم بن السعب فالحدث هذا لشبير عن جاهل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله صلى الله عليه وسلم احتضنه من كتفي الكتفين من منه ثم صلى ولم يطهر فالحدث هذا احمد بن عيسى هو احمد بن عيسى الاستاذ فادي الربع وفي اسناد قرونه نعم طيب فالحدث هذا احمد بن عيسى وابن عبد الله بن يونس إذا ربو اعتقد الحار قال هددنا النواة النواة النواة الفطير بس الأخضر العمر عن نحن شهاد عن جعب عن عمر كومية الضم عن أبيه قال بأيكا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتز من كبك شادي فأكل منه فدعيه الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يطر في جوز حج من نحن وانما لا باس ان ذلك احيانا ويكره اذا كان عاده لانه يصير من عادات العاده والمواظبه على حفظ السكينه الطعام عند الاكل قال قلب شهيه وحدثني علي بن عبد الله بن عبدالله بن عبدالله. عن الدرس عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ذلك قال عمرو من الشك عن قريش مولى ابن عبد النبي عليه الصلاه ان النبي عليه الصلاه والسلام اكل عندها كذا في مصلى عن عمرو بن هشام عن قريش مولى ابن عبد اسع طلع وراح اتدل شايل ما بهلاء عن عبد الله بن عبيد الله التبيرات هذا بيطاف وهو من طريق البخاري المدني الثقه رافع قال اشهد ان كنت لرسول الله او رافع رسول الله صلى <تصفيق> الله <صلو> عليه وسلم <الصالح> لا كنت اشوي لرسول الله عليه الصلاه والسلام الشاه ثم صلى ولم يطرق قال حدثنا الثلاثة بن سعيد تلتيب الإمام المسلم هذا وصياطته الأحاديث التي توجد الوفو ثم أرقبنا بالأحاديث التي فيها رخصة في وصير منهم أن الحكم الأول من سوق قال حدثنا بن سعيد وهو ابن جميل ابن الضريب ابن عبد الله يتبقى في البرن فلا حددنا ليهن وهو الحام عنه طيب ماذا عمنا بليهن اول اسناك هذه الحلقة ولا قبل اسبوع اول اسناك لما قال انا المسلم حددنا عبد الملك ابن شعاي انا ابن الله عن يبيه عن جد تعالى شيخ محمد احمد امنام احمد محمد عام اشتدول يا سيد محمد صحيح قال عن عقيد ابن خالب ابن عقيد ابو خالب بالأيني عن الزهري وابن الشهاب عن عبيد الله ابن عبد الله وفي عثبة أحد الخطار السبع إذا قيل من في الهجم سبعة عبر لولاية مع ليست في خارجة وقلهم الله عربة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خرار قال أن النبي عليه الصلاة والسلام شامق لغا ثم دعا بماء مضمرا وقال إِنَّ لَهُ مِتَسَمْرَ يجوز فعل هذا فعل هذا قال أهو حدثني أحمد بن عيسي أحمد بن عبد الله بن يونس الى قال حدث الأبن أهو أبو محمد قال أخبرني عمر هيا عندكم عمر من هذا عند أصحاب من السمنون ده. سم جی سمجھ مل جیسا ہم ابو خيدامة ده المساء قال حدثني اعمل المساعية على الاوزاع الاوزاع المسبه لا يجيب إلا أصحابه ونرز بيه عبد الرحمن محمد معك ها؟ الاوزاع المسبه ابو عمر عبدالعماز عم. عم. عم. بن عمر قال البيروت <تصفيق> قال بيروت ومختيها الاوزاع قال حدثني حملت من يحي التجيب المسبه قال اخضر أبو محمد قال حدثني يونس وابن يزيد الأين كلهم علي بن شهاد بإسنادي أو طيب عجزوني لله قال وحدثني علي بن حزن والسعد قال حدثني إسراعيل بن جعب خارق من كثير قصار قال حدثني محمد بن عمر بن حالق محمد بن عمر بن عطاء وقلت عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه في أبرو ثم غرج إلى السلام فأُدي بهذه قبض ونحم فكانت ذاتنا نطا ثم صلى بالناس وما مس ما أم. قال حدثنا ابو قريش محمد بن علي الهمذاني ارا حدثنا ابو اسامه عمر بن حسان عن وليد بن كثير هو ابو محمد بن خزيمه صدوق عارف بالمدائن وقدرهم إياه قرائل حوالات ربج والد بن كفير المنزول قال حذّلنا محمد بن عمر بن عطا قالوا كنتم مع ابن عباس وصلت الحديثة بمعنى حديث بن حالة وفي أن ابن عباس ذلك من النبي على الصلاة والسلام وقال صلى ولم يطلب الناس لا غلوه من نهوم الناس طعيفة قالوا أن الحكم بنضوء مما مست نار يدخل فيه أكل الحمد والصوار أن الكم لا حكم الذي يخصها وسواء بهذا أكل الإسلام مطبوغة عنية فإن مطبوءه المنطقة قال حدثنا أبوك آم الفضير بن حسين من جحدي ومن ورطقة الحافظ قال حدثنا أبو عوانة والوضح ابن عبدالله ليشكري عن ماتماني بن عبدالله ابن هولد ديمي مولاه بالمدنة تقر عن جعفر ابن الهور عن جابر ابن الثامرة والصحابي الجليل أن رجل ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضع من نحوم الغنمي قال شئت فتوضّ قال لي لك هذا أنت في شئت فلا أتوضّ قال أتوضّوا من مفهوم التبيدي قال نعم تفيدوا نعم تفيدوا الوجود الحديث الذي كان للعربية سأل النبي عليه الصلاة والسلام وما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تفرض عليكم الحياة قال العربي في كل عام من رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم بعوجك نعم فتوضا فتوضا للرحمل قال اصلي بما رضى الله قال نعم قال اصلي بالبراهين قال لا فمايا اشتر هذه لا وتلك لا قال حدثنا ابو بكر بن ابي شي على حضره الله معولتكم انماكن هذه مشروح من اكل احمد غزول البغدادي لا يصح الذي يصح هذا وما في معناه مختلف العلماء في العله والحكم التي من اجلها يتوضا المرء من رقم كبير من إيه. من قال ان ان من الشاء وفي ومن ان خلق لأن الإنساء لا يعمل إذا صلى في مباركها أن ترمحها للطولان الذي فيها فإذا أكل من الإنسان ربما يبتسم منها ففرق النبي عليه الصلاة في لحمها من ناحية أكل بالوضوء من منها وكذلك عند الصلاة من مباركها لا يصلى في مماركه إنما في مرابط الغنم وليس في العملة في النهي عن مبارك الإبل لنجازة دونها وطعاها لا فإنها من مأتولة الله والأصل فيه أنه أن مولى وطار والنبي عليه الصلاة والسلام قد ألن ورخص لبعض أقوام في زمان أن يشربوا من أقوال الإبل وأذنه لأتداول قال حدثنا أبو بحر بن عم السيف ما اسمه قال حدثنا مع بن عمر وابن المهنب بن عمر الأزل ثقة وهو الذي يعرف به الكلمانين قال حدثنا زائدا ومن قدامة كطب عن الصلط ثقة ثبت صاحي وسنة عن سماء ومن غيره سباك ابن المغيرة الحدومي البكري ها قالوا حدثنا نرطاس ابن زكرياء قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن شايبان عن عثمان ابن العبد الله ابن الموت سبط معنا واشعف ابن ابي كلهم عن جعبر ابن ابي قضي عن زاكر ابن سور عن النبي عليه السلام بمثل حديث ابن كامل عن ابي عوام نفس الحديث ونفس السؤال والجواب نفسه قال باب الدليل على ان من تيقن طهارته ثم شك في حدثه فله ان يصلي بطهارته عن يقين الاصل بقاء ما على ما كان حتى ياتي دليل يقيني ينقض علم هل اما من الحكم الى الحكم واما من الطهاره الى النجاسه عله دوه قال حدثنا عمرو الله عمرو بن ملجه لكم سيدنا محمد بن عبد الله محمد بن عمرو بن محمد المكيل بن ها وزهير بن حرب بن و الجليل ها قالوا عبد بن ابو بكر جميعا عليكم يقوا جيل ده ما نرجع يعني ده عندكم من ابن ميمون الهلالي ابو محمد قال عمرو من عمرو عندكم جميعا حمدنا وتجلى هو يعني سلام عليكم زبير هنا اللي هو عمرو الاول نقطه بن وهيب قال عمرو حدثنا سفيان بن وهيب عن الزهري يعني بما مسلم بذلك من حرف او ويفرق بين الجواب الذي سمعناه من المشايخه قال حدثنا سفيان النوائني عن الزهري هل سفيان التوري روى عن الزهري لو عرفت لكم تماما احنا غير ولا اقصر لم تكن لا لا تكذا هنطق يرحل الى الجنه سفيان التوري يرحل الى الجنه جنه أما السهير المعيين أخذهم بذلك طيب قال عن سعيده وعن بالك بالتمين عن عمه شكري النبي عليه الصلاة والسلام الرغم يقير إليه أنه ينفق الشيء في الصلاة. قال لا ينصركم حتى يسمع صلاة او يجب عليك المقصود بأخوة حتى يتكبقن الحدث ذكر الصودة ورحة ذكر مثاله معنا ذكر مثاله وليس الحدث محصوراً جابيلاً رجلاً إذا بيقن الحدث فيقن أما إذا كان هناك شك فالأصل بقاء الطهار فالأصل بقاء الطهار وهذا قوله أكثر أهل من العيد خلافاً لإمام مالك رحمه الله تعالى معنى هؤلاء وهذا الحديث أخذ من العلماء قاعدة تنفقية فالأصل بقاء مكان على ما كان فالأصل بقاء مكان على ما كان والأصل من أشياء الطهارة حتى يدب الدليل التنجيس المعنى الأصل بطائن الحلم للأشياء حتى يتبت تليل الحرمه المعنى أي طيب إذا تشكف الرجل هتطلق زوجتها وعملها الأصل بطائن زوجتها وعملها المعنى أي فعلا وإحنا قلنا بلاذة مواضع لا يعمل فيها بالشكل ممهين بلاذ صورت وعلا عندهم بعد انتهاء العباد سيدها <تصفيق> كفر وجاهر كذب اذا صار وسواسا اذا صار وسوسا وسجين وعاد لا يعمل بالشك في هذه الاحوال قال قال ابو بكر ابو بكر وجوهر بن حرب في روايه ما هو عبد القاهر يعني في الرجل الذي سأل من هو قال او حدى لدي سهيل بن حار ابو قيتمة النساء قال حدى لنا الجبير عبد الحميل الضب عن سهيل بن صالح عن أبي صالح تكوان السماء عن أبي هريض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد حلمه في بطن شيئا فأشكل عليه سمع صوته في بطنه الشيطان يأتي الرجل في صلاته فينفق بمقعده ويعني يهيمه أنه أحد يريد أن يشغلوا عن الصباح عن خشورة دائتر قال إذا وجد أحدكم في بطن شان فأسكن عليه أخرج من الشيء الأمنام فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا سبحانه الله ومحمد الله شاء الله إلا إلا أنت أستغفتك وأدخم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبهذا سنتهي دروسنا في هذا آل اليوم بحمد الله عز وجل وتوفيق وتزدير حلامة طبيعة إن شاء, إلى إن شاء الله عز وجل في كل في نفس الموعد والبداء من بعد صلاطي أظهر ان شاء الله عز